وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا ذَرَأَ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ سَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جناح عليكم فيما ترضيتum به من بعد الفري الله ان الله كان عليما حكيما وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَعْتَدُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ وَبَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ شَتًّا فَعَلَيْهِنَّ نِصْثُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم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 يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أَجُّهَ الذيزينَ آممَنُوا لَا تَأكُل أَمْ وَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبطِلِ إلاا أَ تَكَُةِ جََةَعَن تَرَضِم مِنكُم وَلا تَقُتُلُ أَن إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا لَّن يُظْلَمَ فَتَسُونَ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا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 ما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الررجَالُ قَوَّمُونَ عَلًَا النِسَاءِ بِمَا فَظَّل اللهَّهُ بَعَظَّهُم عَلَى بَعظٍّ وَبِمَا أَنْ فَقُ مِن أَمْوَالِهِمْ تَ الصَّالِحَاتُ قانِتَةٌ حَافِظاتُ للِلْوعِبِ بِمَا حَافِ ظَ وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاظْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا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 وَعتَدن للِكَافِرين عَزَبًَا مُحيين وَذينَ يُ في قُونَ أَم وَلَهُ بِآ أَاسِ وَلَ يُؤْمنِنونَ بالِلهِ ولا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 من الغائط أو لا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضَعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَن سِنَتَهُمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَى وَلَكِن عَنَهُمْ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم وَمَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نَارًا كلُ م نَظجَت جُلودُهُم بَددَناَاهُ جُلودًا غَرهَ يَزوقُ العزاب إِ اللهَّهَ كَانَ عزيزًا حَكيمَا وَذينَ آممَنوا عَمِلُ الصَّالِحاتِ سَنُدُ خِلهُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَانْتَهُونَا فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ لَنْ نُدْخِلَهُمْ ظِلًّا ظَلِيْنَا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 ذلك خير وأحسن تأميلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم نصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا سَنُوتَثِيقَا اولائك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعد يض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا سَلَّ مِر الرسُولٍ إِلَّا لطع بإذْن الل وَلَ أننهُم إظَّلَمُ أَن فُسَهُم جَُكَ فَتَوْثَر اللهَّه غَتَوثَرَ لَهُ الرسُول لَ وَجَد اللهَّهَ تَابَر فَلَا نَذَرُ رَبَّكَ لِيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّ كِتَابًا أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رُجُمٌ مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُّون بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِلَّةَ أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصد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 أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْتَشِرُوا سُبَاتًا أَوْ انْتَشِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن يَبْطَئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَظْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ وَدَّةٌ فأفوز فوزاً عظيماً فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة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 لَؤلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبْ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا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 فَإِذَا دَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 وَلَْ رَدُّهُ إلىلَى الرَّسُولِ وَإِلَ أُلِأَمْرِ مِنْهُم للَعَالِمَهُ الذيينَ يَسْتَن بِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْل فَلُ اللهَِّ عَلَكُب رَحْمَتُهُ لَتَّبَعتمُ الشَّيطانَ إِلَّا قنينَا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أَن يكف بأساً الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَتَي يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَتَي يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا فَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ نَقِيبًا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 Ətürəyidun əm təhdü əmən əzələ Allah əmən yudhlil ələh fələn təjidələhə səbəyilə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 وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ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 وقفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيسَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ نُؤْمِنَةٌ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 قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا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 إِنَّا خَصِيمًا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلِ عن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ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 وَسَهُ سَُّ يَسْتَوفِر اللََّا يَجِدِ اللهَا وَثُورر رحيمَا وَمَ يَكسِ ب إِثمًا فَإَِّمَا يَكسِبُهُ علىى نَفْسِ وَكَانَ اللهَّ عَمًَا حَكمَا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 وَائِفَةُم مِنْهُم أَن يُغِلُك وَمَا يُغِّونَ إِلَّا أَنْ فُسَهُم وَمَا يَظُرونَكَ مِن شَيْك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 اللَّهُ لَا يُؤْثِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيُؤْثِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا نُرِيدُ لَعْنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا أَتَّخِذُ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا نَسْطُرُ ضَالًّا وَلَا أُضِلُّ انهم فليبدكن اذان الانعام ولا نرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا بينا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 سُنَهُمْ مَا كُتِبَ لَهُمْ وَتَرَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُولُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن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 ما كان يريد سوى بدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره وكان الله سميعا بصيرا شَهَدَ اِلٰهِ الله وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى اَنْ فَإِن تَلُوا أَوْ تُرْضُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا الكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من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 ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما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 وَقد نَزَّل عَلَكُم فيِيكِتابابِ أَن إذَا سَميععتُم آيات اللهِ يُكْفَروا بِهَا وَيُسْتَه زَاء بِهَا فَلَا تَقُردُ مَهُمْ حتىَ يَخُوضُ فيِي حَدثٍ وَيْرِهِ إِكُمْ إذَب مِسُهُم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 وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ أُولَاءِ وَلَا إِلَهَ أُولَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ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 hanya Soda ko